وأن كان ذلك فَقَالوا بَنُو عَلَيْهِم بُنْيَانَهُ وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۙ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ غَنَّوْا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لنت تخيفنا علىهم بس سبعة وتامنهم كلبهم قل ربي لا حذا ولا تقولن شيئا أحسى أن يهديني ربي لأقرب من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 What? Lumen!